بابا كرلوس يا حبيب الرب سوس يا ديب دير يا معين كل النفوس مكانا في الفردوس معاني انجلوس ويا مارمين ومريمتي ام برسنوس قدامنا شمس اتنوه ارهلنا اسمك يا بابا كيرولوس في اللبنا وعلى بالنا جسدك بقى هيكل يسوع اللي سكن فيه سبت حمولك عالي يا عظم عشاننا سم صافي يا شافي داري ابغطي الماضي واحبابي التسبيح في كل مساء وصباح بتصلي مع سوا والطلبان لنادح في صلاه ديو كتير البرامص يا معين كل ندوف مسكنك في الفردوس ماني انجلوس ويا مريمنا ومريمتي برسنوس كبير سوى في ايدك تملي الشريعه بتقدر تعالي بوخو بركيت يا more كل حين صنات الديسي مريمنا الشهيد الأمي كنوعي على مر السنين بتحب وبيحبك يا معز نوس در ساعة مارس لسا ما بقيت وارس وجنب يسوع الفادي انتهينا الجاليس احنا كلنا مساكين لصلاةك محتاجين خلك يا بابك رولوس دايما لنا حالي سوس دیدی او تیریل بر مصر یا